عشرة. استمع إلى النص ثم اقرأه واكتبه في دفتريك مرحبا أيها المشاهدون الكرام اليوم نحن في إسطنبول إسطنبول مدينة قديمة وجميلة وتوجد فيها أماكن تاريخية كثيرة مضيق البوسفور وبرج غالطة وبرج الفتاة ومسجد آيا صوفيا ومسجد السلطان أحمد وقصر دولمبهشا وآيا إيريني وسوق المسقوف ومسجد فاتح والقصر المغمور وإلى آخره ويزور الآلاف من السياح إسطنبول كل عام هيا نبدأ التجول في هذه المدينة الجميلة